ஜமினமிக்க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 وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَأَصْلُهَا خَضِرٌ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا أَمَانٍ فِي عُكُوزِهَا تُغِيثُونَ بِهِ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهِمْ وعلى أَن عَلْفُرْكِ تُحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يؤمنون تَفْتَنُ عَلَيْكُمْ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَنُشَاءَ اللَّهُ لَا أَنزَلَ مَلَائِكَةً سمعنا بها لا ولو شا إِنْ أُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى يُونُسَ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا فَانْفُخْ فِيهَا وَلَا تَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ فَإِذَا جَاءَ نِصْنَ نِ نِ وَأَنَّ لَكَ فس... فَسْلُك فِيهَا مِنْ قُلْ لِذَا وَجْهٍ إِنِّي وَأَمْلَكَ إِلَّا مَنْ هَبْ قَالَيْنِ قَوْلُ مِنْ قُدُمٍ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا